من اجلك احتملت الموت وانت بعصيانك مبسوط اخف لي الا الفرصة تفوت وتنتقل قلبك اسير من اجل ذنبك اهانوني وعلى جريمتك حكموني استهزؤوا بي ولطموني وانت عايش قلبك قاسي اتيمو هنا انا ابو طرق وراسي كلت بيسوت ليك اي ماتح يا فارقو ترجع ولا تباسي لست عدوك لكني احب لك الخير يا ابني فاسمع ندائي وطوعني يكفك قلبي والبياسي يا صاحب يا صاحب القلب القاسي إلى متى تعيش مغرور وبصحبه الشيطان مسرور اترك الظلمة على النور يكفى الجافة والبي يا صاحب القلب لم تطرب وإليه تعود وجسدك يفنيه الدور قتيع عليك ليالي سود إن عشت بقلبي قاسي